ما لهم به من علم ولا لأباءم كبرت, كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخر نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إِنَّا جَعَلْنَا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم اي إنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا رب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا منوا بربهم إنهم فتيتنا امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا لقد قلنا اذا انشطت هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه لولا ياتون عليهم بسلطان بير فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأوهوا إلى الكهف شر لكم فأوَىء إلى الكهف إن لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَغَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفٍ ذَاتِ الْيَمِينِ إِذَا غَرَبَتْ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمُ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنَ من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبكم أيقابا ومرقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط, باسط ذرايه بالعصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رابا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 فبعثوا احَدكم بورقكم هذه الى البذينه فاليوم بري با ان برزق من ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهر عليكم يرجموكم, يرجموكم أو يعيدوكم في يفلحوا إذا نبدى وكذلك أعثرنا عليهم أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيه إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم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 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قذيب فلا تمار فيهم إلا براء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولا ك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا الرشد، ونبث في كهفهم ثلاثمائة سنين وجدت. هو غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما. الحق من ربكم فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ والشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا عاملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم عدن تجري يحتهم لها يحلون فيها من سائر من متكئين فيها على لرائك نعم الثواء وحسنت مرتفقا واطرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفثناهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتتك لها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منه فقال لصاحبه طفت ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولو دائد دخلت جنتك قلت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 صباح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لا اشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصيرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا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 وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى نَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمُ أَحَذَاً وَعُرِضُوا عَلَى رب صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم وعرضوا على ربك وعرضوا على ربك وعرضوا على ربك, وعرضوا على ربك صفا لقد ويجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يظافر صغيرة لأدم فسجدوا إلا إبن إلا إبن كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذون وذريته أولياء وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا, بيس للظالمين بدلا ما اشهدت خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول لا دو شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا له وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون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 ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنتنا يفقه في آذانهم وقرا وَإِن تَدَعْهُمْ إِلَى الْغِثَافِ فلن يهتدوا بَدَا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الغفور وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد بل لهم موعد ليزدوا من دونه موئلا وتلك القرى اهلكنا لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو انضي حقبا فَلَمَّا فَلَغَ بَجْمَ بَينِ مَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُمْ فِي الْبَحْرِ سَرْبَىٰ فَلَمَّا جَازَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَاً نَلْقَدْ لَقِيمَ مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَىٰ قال أرايت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أنكره واتخذ سبيله في البحر اجاب قال ذلك ما كنا ند فتركت على ما قصصا فوجد عبدا من عبادنا كائنا رحمه من عندنا وعلم وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا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 قال أخرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم قل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسرى فانطلقا حتى اذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم لك إنك من تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا, فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطوقا حتى إذا أتيا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 قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك رتاوي لما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أنعيبها وكان وراءهم ملك، وكان الله ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفر، فأردنا. كي يبدلهما ربهما خيرا منه زكاته واقرب رحما واما فَكَانَ فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلتم عن امري ذلك تاويل ما لم تسلم عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إن مكنا له في فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين الحمئة ووجد عين قوما قلنا يا ذا القرنين وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما منظره فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا مَنْ من وعمل صابحا فلو تزاء الحسن وسنقول له من أمرها يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع, وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون طولا قالوا يا ذا القرنين إن يا جوج وما جوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا نادا أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة ما بينكم وبينهم ردوا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 فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعونه نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكا وكان وعد ربي حقا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ الْكَافِرِينَ عَرْضَ الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماء أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتذنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بلا الذين ظَلَّ سعيهم فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يحسبون وَهُمْ يحسبون أنهم يحسنون صنعا يُحْسِنُونَ الذين كفروا الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا كانت لهم كانت لهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها مدادا لكلمات ربي لنفد, لنفد البحر قبل أن تفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى يعمل عملا صالحا فليعمل عَمَلًا صَالِحًا ولا عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بعبادة ربه أحد